بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولازال الحديث في بياني بعض المقدمات المتعلقة ب اصول الفقه اذ هي مهمه لطالب العلم ان يدركها قبل أن يلج مثله هذا الكتاب الموسع ليكون على بصيره من امره وبما يطلبه لالا تتلبس عليه الأمور قدم الخامسه طرق التاليف في علم الاصول فشكن الصنفات المؤلفات والانثورات المنظومات شروحات حواشي كثير جدا في علم أصول الفقه لا سيما ان احناف لهم كتب تتعلق بمذهبهم كذلك المالكيه كذلك الشافعيه والحنابلله بل والظاهريه بل حتى بعض الفرق المخالفه كالرافضه الاباضيه ومن على شاكلتهم فلهم كتب تتعلق باصولهم من حيث هذا العلم وشاع عند متاخرين ابتداء من الخلدون رحمه الله تعالى أن المسلك بالتاليف في أصول الفقه انما ينحو من حين من حين اثنين وهما طريقه المتكلمين طريقه الفقهاء أو تسمى طريقه الاحناف هذا الشائع وان زاد الكثير من المتاخرين طريقه الشاطم أو الجمع بين الطريقتين أو تخريج الفروع على الأصول، على الاصول الا يد صارت الطرق خمسه لكن المشهور هو الأول والثاني طريقه المتكلمين وطريقه فقهاء الاحناف ثم طريقه الجمع بين الطريقتين ورابعا طريقه الشاطبي وهي الاستقراء الكلي وخامسا طريقه من ألف في تخريج الفروع على على الاصول من كانت هذه الاخيره ليست بمنهج يتخذ في التاليف اصولي وانما هو اشبه ما يكون به تمرين لطالب العلم كما سات في بعض المقدمات التي ذكرها أربابها الطريقه الأولى طريقه المتكلمين لتسمى طريقه الشافعية نسبة الى الامام الشافعي رحمه الله ولان أكثر من ألف في هذه الطريقه هم الشافعيه ان كان هذا غير مسلم غير مسلم لكن هذا الذي شاع عند الباحثين المعاصرين ومن سبق بأن الشافعية هم أكثر من الف في اصول الفقه وليس الامر كذلك وللاحناف لهم كتبهم الخاصة منها ما حفظ ومنها ما هدر ومنها ما ضاع وكذلك المالكيه لهم كتبه المعتمدة عندهم والحنابل كذلك ان كان الحنابل قد يكونون عالة على الشافعيه بكثير من المسائل مسات في في موضع اذا مذهب المتكلمين أو طريقه المتكلمين والمتكلمين جمع متكلم جمع متكلم وتطلق هذه اللفظه المتكلم على من يعرف علم الكلام وهو اصول الدين اذا المتكلم ليس المراد به الكلام اللغوي أو الكلام من الصلاحي انما المراد به كلام عرفي كلام عرفي اذ الحقائق ثلاثة حقيقة عرفيه حقيقة لغوية حقيقة شرعية وكلام يطلق ويراد به الحقيقة العرفيه والحقيقة اللغوية وله كذلك حقيقة شرعية ترتب عليها البطلان في مساله الصرايده تتكلم له مفهوم خاص عام من المفهوم اللغوي حينئذ نقول الكلام هنا مراد به علم الكلام هذا سيأتينا أن السمداد علم اصول الفقه يكون من علم الكلام ياتي تعريفه وبيان العلاقه بين اصول الفقه وعلم الكلام وكذلك العلاقة بين اصول الفقه ومقدمه علم الكلام وهو المنطق ياتي بحثه في وقته اذا هذه اللفظ المتكلم تطلق على من يعرف علم الكلام وهو اصول الدين اصول الدين وانما قيل له سياتينا تعريفه في موضعه وانما قيل له علم الكلام لأن اول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله عز وجل هكذا قيل اول خلاف صفات انما وقع في كلام الله عز وجل ام هو ام غير مخلوق وإن كثر الكلام تكلم الناس فيه وسمي وسمي هذا النوع من العلم كلاما اختص هذا النوع هذا اللفظ وان كانت العلوم جميعها تنتشر بالكلام علوم كلها تنتشر بالكلام لا شك لم يتكلم النحوي فينشر علمه ويتكلم المفسر علمه ويتكلم المحدث وينشر علمه كلها علوم كلام لا تكون إلا من جهه الكلام لما هذا النوع لكثرة الكلام في صفة الكلام والمراد بصفة الكلام المتعلقة بالله عز وجل لان هذا العلم مبناه على أصول بدعية كما سياتي موضعهم اذا عرفنا وجه التسمية متكلم وانها نسبة إلى علم الكلام هو أصول الدين مؤسس هذه المدرسة صح التعبير أو مؤسس هذه الطريقه شاع عند كثير من الاصوليين قديما وحديثا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام المعروف اول من الف في علم الأصول هو الذي اسس هذه المدرسة فالمشهور عندما من تعرض لهذا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس مدرسة المتكلمين الأصولية وأن الاصوليين المتكلمين إنما نهجوا منهجه وسلكوا طريقته التي انتهجها في دراسة القواعد الأصولية التي بثها في كتابه الرساله لا شك ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى الف الرساله وهو امام اينذا لا يتصور أنه لم يسير على خطة يسير عليها بالتاليف هذا قطعا منفي اينذا لابد ان يكون له نهج ولابد ان يكون له طريقه في تصنيف هذه الرساله ما هو المنهج الذي اتخذه الإمام الشافعي رحمه الله هو النهج النظري والنظر في أصول الشريعه الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه طريقه من حيث هذا المعنى هي طريقه المتكلمين طريقه المتكلمين لأننا في الجملة الطريقان متقابلان وهما طريقه المتكلمين وطريقه الفقهاء الفقهاء الاحناف إنما انطلقوا إلى تقعيد القواعد الأصولية بالنظر في الفروع يعني نظروا في الاحكام الجزئية ثم انطلقوا منها من حيث المعاني المترابطة بينها والعلل ونحو ذلك انطلقوا منها إلى تاسيس قواعد أصولية اذا القواعد الاصوليه فرع وليست باصلا كذلك المتكلمون لا يلتفتون إلى الفروع وإنما, ي... <تصفيق> وانما ينظرون إلى اللغة مثلا وهي مما يستمد هذا العلم ثم يقاعدون قواعد اصوليه دون نظر إلى فرع ثم يطبقون هذه القواعد على تلك الفروع لا شك ان الناظر في الرساله يجد أن الشافعي لم ينظر في الفروع ثم يتوصل من نظره في بالفروع الى ادراك الكليات وهي القواعد العامه هذا واضح وبين من هذه الحيثيه أو هذا القاسم المشترك بين المنهجين منهج الشافعي ومنهج من جاء وراءه من المتكلمين حينئذ قيل بأن الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس هذه المدرسة وهذا لا شك حق لكنه إذا كان كذلك وسلمنا يجب حذف تغيير هذا العنوان او طريقه المتكلمين وخاصة اذا عرفنا ان المتكلم نسبه الى علم الكلام وهو علم الجدلي علم بدعي عنيد لا يصح نسبة الشافعي رحمه الله تعالى الى هذا العلم فإما أن يغير اسمه وإما أن ينفك الشافعي بمنهج مستقل عن هذه المدرسة لكن المراد هنا بأنهم ينتسبون إلى الشافعي رحمه الله تعالى بناء على هذا القدر المشترك بينهم وبين الإمام الشافعي ونحن نسلم بهذا نقول هذا حق لشكل الشافعي لم ينطلق من الفروع الى التاصيل وانما أصل وتكلم في الأصول الاصول والقواعد العامه كما في الأمر والنهي والنس ونحو ذلك ثم بعد ذلك اخذت هذه القواعد وطبقت على فروعها اذا الاصوليون المتكلمون انما نهجوا منهج الإمام الشافعي وسلكوا طريقته التي انتهجها في دراسة القواعد الاصوليه في كتابه الرساله ولذا تسمى أيضا هذه المدرسة بمدرسة الشافعية بناء على أن الشافعي هو مؤسسها وان اكثر من ألف في هذا العلم هم من الشافعية وهذا يمكن ان يسلم اذا قيل بان المؤسس هو الشافعي كما ذكرت انفا اذا نظرنا إلى القدر المشترك والقاسم المشترك بين هذه المدرسة وطريقه الشافع في في الرساله وهو المنهج النظري المنهج النظري يعني لا تطبيقي لا التطبيق تطبيقي أن ينظر الى القاعده مع فرعها أو ينطلق من الفرع إلى القاعدة لانك اذا انطلقت من الفرع الى قاعده تضمن ذلك تطبيقا في المعنى لأنك إذا بحثت عن هذه القواعد وافرادها واحادها وجدتها م بثوثه في كتب الفقه لكن قد تؤصل القاعدة عند الاصوليين وهو المتكلمون ولا يوجد لها فرع يوجد بعض القواعد لا فرع لها البتة حينئذ هذه قاعده عقيمة بمعنى انها لا أثر لها في الخلاف الفقهي هذا ليس موجودا عند طريقه الأخرى اي طريقه الفقهاء لماذا لأن المعنى التطبيقي لهذه القواعد هو موجود في ضمن هذه القواعد لماذا لأنها فرع في الحقيقة عن الفروع وليست اصلا مجرده عن الفروع اذا المنهج النظري الذي اعتمدته الامام الشافعي في دراسة القواعد الاصوليه بتجريده لها من فروعها تطبيقاتها الفقية وهذا هو منهج المتكلمين وهذا هو منهج المتكلمين في دراستهم لقواعد الاصوليه فمن هي فمن حيث هذه حيثيه حينئذ الشافعي هو مؤسس هذه المدرسة وهي مدرسة المتكلمين لكن من حيث المنهج لا من حيث التسميه والا فثم مخالفة بين ما اعتمده الامام الشافعي رحمه الله تعالى وما اعتمده المتكلمون من حيث تأصيل القواعد الاصوليه والشافعي رحمه الله تعالى كما هو شان في الرساله هي مطبوعه موجوده لمن اراد ان ينظر سار في منهجه على استنباط القواعد الاصوليه من النصوص الشرعية الكتاب والسنة والاجماع وتقريرها وفق مدلولات تلك النصوص على ما جاءت به لغة العرب يعني جمع الشافعي امام وحج في لغة العرب ما كتب يذي 20 سنه كمقيم يتعلم لسان العرب الذي صار حجه صار حجة وصار يفهم النصوص ب واسطه اقوال الصحابه وينظر بنظره المجرد حينئذ أسس هذه القواعد اذا جمع بين لغته التي لغة العرب وبين ما بلغه من اقوال الصحابه والنظر في الكتاب والسنه حينئذ قرر أن يعتمد اعتمادا كليا على النصوص الشرعيه على النصوص الشرعية فالاعتماد عنده رحمه الله تعالى الاعتماد الكلي على نصوص الكتاب والسنه مع الاستشهاد في تفسيرها بالاشعار العربية القديمة التي تعتبر حجه دون اللجوء الى البراهين المنطقيه والادله العقليه الصرفه الا نادرا الا الا نادرا اذا فتمت نقطه اجتماع بين الشافعي وبين المتكلمين ونقطه افتراق نقطة الاجتماع هي النهج العام النظري وهو عدم تقعيد على الفروع هذا قدر مشترك وثم نقطة افتراق وهي أن الشافعي انما اعتمد اعتمادا كليا وانطلق انطلاقا كليا من النصوص الشرعيه فلم يعتمد قاعدة منطقية ولم يعتمد قاعدة كلاميه ولم يعتمد جدلا ونحو ذلك مما اعتمده كثير من من المتكلمين حينئذ الشافعي ينطلق من نصوص الوحي فيقاعد القواعد الاصوليه سنادا إلى ما يفهمهم من اللغه العربيه المتكلمون كذلك ينظرون في القواعد الأصولية بنظرين اولا النظر النقلي يعني النظر في الكتاب والسنه وثانيا النظر العقلي ولذلك يستدلون على إثبات هذه القاعده من حيث الجملة بالدليل العقلي ولا يمنع ان يكون ثم دليل النقليه لكنه ليس هو العاصم وإنما العاصم هو النظر العقلي اذا فرق بينهما الشافعي يعتمد الشرع وهؤلاء يعتمدون العقل حينئذ كيف يلحق هذا بذاك فرق بينهما كما بين السماء والارض وعليه فلا يصح أن نقول الشافعي بهذا المنطلق هو مؤسس هذه المدرسة مدرسة المتكلمين وهكذا نسكت بل لا من من التفصيل لا من من التفصيل واذا قيل بأن الشافعي هو مؤسس هذه المدرسة حينئذ الاحر كما قال بعض الباحثين عصريين ألا نسمي هذه المدرسة بمدرسة المتكلمين نعم إذا سلمنا بهذا قلنا هذه نقطه اجتماع بينهما إذا نغير التسمية ولا نقول مدرسه المتكلمين وانما اقترح بعضهم ان تسمى بالاتجاه النظري في دراسة القواعد الأصولية فمنهج الشافعي رحمه الله تعالى المعتمد على الكتاب والسنه ابتداء وانتهاء لا يمكن أن نطلق عليه بانه منهج المتكلمين منهج المتكلمين نسبة إلى المتكلم الذي هو منسوب الى علم الكلام وهو علم بدعي عند السلف لكيف يقلب ان الشافعي متكلم هذا من افضل الباطل وإن اشتبهها في طريقة البحث والنظر حينئذ اما ان يفرد بي تصنيف خاص به رحمه الله تعالى واما ان تغير التسمية وان كانت التسميه هذه حادثة لمن خلدون كما سياتي فالشافعي رحمه الله تعالى في الرساله لم يعنى بوضع الحدود والتعرفات الا نادرا ومعلوم ان طريقه المتكلمين هي الغلو في الحدود ليس في وضع الحدود فحسب وانما ثم جدال ونزاع واوراق وصفحات وردود وجدل في حد ما هذا جنس وهذا فصل اخري كما سياتي معنى ان شاء الله تعالى حينئذ نقول الشافعي لم يضع حدودا ولا تعرفات وهذه من الفوارق عظام بين المنهجين لا يمكن ان ياتي المتكلم هي يتكلم في العام دون ان يعرف العام ولابد بد أن يعرفه ثم طريقتهم سائرة على قواعد المنطقية اذا لا بد من جنس ولابد من فاصل ولابد بد أن يكون الحد جامعا مانعا ثم ننظر فيما يتعرض لتلك الحدود وما تكثر من حدود في مسألة ما ثم هذا ينقض هذا إلى اخره اذا الشافعي في الرساله لم يعنى بوضع الحدود والتعريفات إلا نادرا الا نادرا والتعريفات التي ذكرها على طريقه السلف بمعنى أنه لا يشترط الجنس ولا الفصل ولا يشترط ان يكون جامعا مانعا عندما يكون الحد مقربا للفهم لفظ عام يدخل تحته ما لا حصرا من ابن اعداد حينئذ قال هذا العام وليس عندهم ذاك التكلف الذي هو عند المتاخرين ثم إن الرساله لم تتضمن المباحث الكلامية التي اعتنت بها كتب المتكلمين كتحسين والتقبيح وما يتعلق ب صفه الحكم والحاكم والكلام ونحو ذلك مما هو مبناه على علم الكلام كما سياتي حينئذ لم يتعرض لبعد بعض المباحث التي التي تعرض لها المتكلمون والتي لها ارتباط بعلم الكلام فمدرسه المتكلمين تلتقي مع منهج الامام الشافعي في نقطة واحدة فقط وهو جانب النظر العقلي أما علم الكلام المنطق وحتى بعض المباحث اللغوية التي يذكرها الاصوليون المتكلمون لم يذكر الشافعي مبحث الحروف حروف المعاني مثلا لم يذكره الشافعي كذلك بعض المسائل التي تتعلق بمبدا اللغات مثلا تعريف الكلام والكلمه والتقسيم هذه لم يذكرها الشافعي انما ذكر اهم ما يحتاجه الناظر في نصوص الوحيين ولا يعني ذلك ان ما تركه لا يحتاجه الناظر له وانما هو مؤسس وهو اول من ألف ومعلوم أن اول من ألف إنما يكون تاليفه على قدر ذلك الزمان ثم بعد ذلك يتطور العلم وتطور التاليف ويزيد من يزيد على ما تركه الشافعي رحمه الله تعالى ولا يدعى بأن الشافعي لم يترك شيئا مما يحتاجه الأصول أو الفقيه في ذلك الكتاب الذي هو الرساله بل ترك الكثير والكثير اما علم المنطق والكلام حتى بعض المباحث البغويه فلا علاقه لمنهج المتكلمين الاصوليين بمنهج الشافعي من ناحيتها فمنهج الشافعي منهج مستقل واين التم مع منهج المتكلمين في جانب واحد كما ذكرناه سابقا اذا الشافعي رحمه الله تعالى قيل بانه هو مؤسس مدرسة المتكلمين وحينئذ نقول هذا اطلاق ليس على اطلاقي بل لابد من من التفصيل لابد من من التفصيل بان يراد بأن الشافعي اجتمع وأسس لمدرسة المتكلمين النهج النظري بمعنى انه لا ينطلق من الفروع إلى القواعد كما فعله بعد ذلك الاحناف احنا متاخرون عن الشافعي من حيث التصنيف والتقعيد وحينئذ نقول الشافع أسس هذا المنهج وهو النهج النظري أو النظر العقلي للمتكلمين ثم سار المتكلم بعد ذلك على هذه الطريقه وزادوا فيها ما زاد من بعض العلوم التي لم اذكرها الشافعي رحمه الله تعالى حينئذ لا تصح النسبة إليه إلا إذا غيرت الاسم او اتجاه النظر في دراسة القواعد الاصوليه حينئذ لا باس بان لا يفصل هذا التفصيل وتسميه هذه المدرسة لمدرسة الشافعية كذلك لا يسلم لا يسلم لماذا لأن هذه المدرسة ينتسب إليها المالكي وينتسب اليها الحنبلي بل حتى الظاهري بل حتى بعض اهل البدع ولا نحتاج الى ذكرهم دائما لانهم خارج الدائرة حينئذ نقول المذاهب الأربعة عدا الحنفيه ينتسبون الى مدرسة المتكلمين فاذا كان كذلك حينئذ لماذا يختص هذا الاسم بالشافعيه دون دون غيره مع وجود المالكي الذي ألف في علم اصول الفقه على طريقه المتكلمين ولماذا يخرج الحنبلي الذي ألف في أصول الفقه على طريقه المتكلمين بل هي مدرسه واحدة ولذلك لا فرق في الجملة من حيث دراسه المذهب المالكي الاصولي أو المذهب المالكي الشافعي أو الحنبلي الاصولي بمعنى انه لا فرق بينها لماذا لأنها مدرسة واحدة كلها تسير على نهج واحد وان حاول بعض المالكيه بان يجعل كتابه يخدم المذهب المالكي الفروعي لكنه على قله من حيث الاصل يكون الكتاب مؤلفا على طريقه المتكلمين ثم قد يجعل بعض الفروع المتعلقه بمذهب مالك وكذلك الشافعية وكذلك الحنابل حينئذ نقول يساوي النظر الى هذه الكتب فاذا كان كذلك لا يختص الحكم ب المدرسه الشافعيه بالمالكيه كذلك لهم نصيب في التاليف وكذلك الحنابل الحنابل لهم نصيب في في التاليف ولذلك وجد من شرح البرهان لجوين رحمه الله تعالى وهو شافعي شرحه بعض المالكيه مازري والمالكي شرح البرهان مالكي يشرح كتابا اصوليا للشافعي ماذا يدل هذا يدل على أن القدره ثم مشترك بينهم وان قدر هذا ليس باليسير وانما يكون شيئا يسير حتى بعض الاحناف شرحه كتاب البرهان للجويني رحمه الله تعالى وهذا ممن كان من المتاخرين اذا تسمية هذه المدرسة بمدرسه الشافعيه نقول لا يسلم بما اشتهر عند الباحثين في هذا العصر اذ هذه المدرسة فيها من ينتسب الى المذاهب الاخرى كالمالكيه والحنابلة فكتبه كما كتب الشافعية بل حتى الظاهريه نحوا هذا المنحى ابن حزم رحمه الله تعالى في الاحكام يصنف على أنه سار على منهج المتكلمين لانه لم ينطلق من الفروع إلى الاصول وانما قعد حينئذ تقعيده لم يكن منطلقا عن الفروع فصار على طريقه النهج النظري نشأت هذه المدرسة قيل كما يرى بعض الباحثين أن اتصال علماء الكلام بعلم الأصول قد بدأ في القرن الرابع الهجري قرن الرابع الهجري ابتداء من ابي الحسن الاشاعري حيث توفي سنه 24 و300 324 في سنة سنه 204 اذا لا فرق بينهم الا قرن وشيء يسير 324 وهو من المتكلمين الحسن الاشاعري الاشاعري من ائمه المتكلمين وقصدنا في الاصول كتبا منها كتاب إثبات القياس كتاب إثبات القياس ثم بدأت هذه المدرسه تنشا تدريجيا بعد أن كتب الإمام الشافعي كتاب الرساله فالف المتكلمون على منواله على طريقته من نهج والنظر العقلي اذ منهجه قريب الصله بمنهجهم حتى تكامل هذا المنهج الحديث وتضعت معالمه هذه المدرسة لدى عالمين من علماء الكلام مرجعين من مراجع علم الاصول على طريقه المتكلمين وهما القاضي ابو بكر الباقلاني وهو اشعري والقاضي عبد الجبار ابن احمد الهمذاني وهو معتزلي اذا علم اصول الفقه على طريقه المتكلمين وصل الى يدي هذين العالمين باعتبار فنهما وهما القاضي ابو بكر باقلاني ويعبر عنه انه من اهل السنه بناء على ان الشاعر من أهل السنه وتسميه باطله لكن كذا يوجد في كتب الاصول كما سياتي والقاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني وهو معتزلي حينئذ المدرسه الاشعريه والمدرسه الزانيه لهما تاثير في أصول الفقه ويعتبران المؤسسان لهذه المدرسة الأصولية لهذه المدرسة الأصولية ولذلك قال الزركشي في الكلام السابق الذي نقلناه عنه بأن الشافعي هو اول من الف في اصول الفقه ثم قال بعد كلامه السابق وجاء من بعده يعني جاء بعد الشافعي وجاء من بعده فبينوا واوضح وبسط وشرح يعني الرساله ولذلك دعوى من يدعي الان بان ثمه انقطاع بين الشافعي وابي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار قل هذا ليس ليس بانقطاع وانما شرحت الرساله بعد الشروح ولكن اكثرها لم يصل فالخدمه الأصولية موجوده باقيه إلى أن وجد هذان القاضيان ودعوى أنه عدم موجود شيء محسوس من الشروحات التي شرحت بها الرسالة لا ينفي ما ذكر في تراجم كثير من أهل العلم بانه شرح الرساله مما قبل قاضيين حينئذ لا نقول بان ثم فاصل بين الشافعي وبين المعتمد والعماد لقاضي عبد الجبار وانما شرحت الرساله بشروح متعددة وكانت الصلة وارتباط اهل العلم ثامن علم الكلام وغيرهم بالرساله موجود وباق لكنه لم يصنع أحد بتجديد لهذا العلم ولم يطوره لذلك عباره الزركشي تدل على ذلك فبينوا واوضحوا وبسطوا وشرحوا حتى جاء القاضيان اذا ثم تاليف قبل القاضيين قبل قاضي والدعاوى هذه باطلته حتى جاء القاضيان قاضي السنه ابو بكر بن الطيب قاضي السنه يعني يعني به الاشاعره هم يعنون انهم اهل السنه واما اهل السنه الذين يثبتون الصفات هم حشوية. هذا باطل ولا شاعر ليس من اهل السنه لا في قليل ولا في كثير ومقال بأن الشاعر من اهل السنه فقول باطل مردود عليه كبيرا كان أو صغيرا لماذا لماذا كنه سابق حتى عن الشافعي رحمه الله تعالى الاشاعره عقيدتهم ماخوذه من العقل ابتداء وانتهال والسلف الصالح عقيدتهم ابتداء وانتهائا التوقيف على نصوص الوحيين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحابته ايذن كيف يجتمعان كيف يجتمعان الا اذا اجتمع الليل والنهار وما قال بان لا شعر من هسن الجماعه فهذا قول باطل حتى لو نسب لابن تيميه في بعض المسائل قل لا يقبل على العين والراس ابن تيميه ومن تبع ابن تيميه لكن هذا القول باطل لماذا لما ذكرناه آنفا هم يدعون بأن العقل حاكم وبان الالفاظ لا تفيد القطع والعقيدة لا تثبت إلا بقطع ولا يدل على قطع إلا العقل ثم يقولوا الفاسد الخريبه هي التي ينبني عليها معتقده للسنه الجامعه هذا قول باطل اذا قول قاضي السنه هذا بناء على ان لا شاعر هم أهل السنة هذا زعم زعم باطل وقاضي المعتزله عبد الجبار فوسع العبارات وسع العبارات وفك الإشارات حتى في السبع الصفات التي يدعي انهم وافقوا للسنه هذا غلط لم يوافقوا للسنه يكفيك في انهم لم يوافقوا السنة انهم اثبتوها بماذا بالعقل او بالنقل بالعقل اذا اختلفنا العقيده لا, لا تثبت لفظا في حسب, إنما فانما عندنا مسند شرعي بماذا ثبتت هذه العقيده فهم يثبتون صفه الكلام بالعقل ويثبتون صفه السمع والبصر بالعقل ثم يفسرون بعد ذلك الكلام بما لا يوافق منهج الاسلام هل اذا اختلفوا في المسند الشرعي لاثبات هذه الصفات السبعه وكذلك في مفاهيمات هذه الصفات السبعه وانما الموافقه وقعت في اللفظ فحسب حينئذ نقول هل اهل السنة يثبتون لفظ الكلام فقط دون نظر في صفه ثبوته وفي معناه جواب لا اذا كيف نقول وافقوا السنة حتى في اثبات صفه الكلام كي وافقوا السنة ما وافقوا للسنه إلا في اللفظ فقط قال نثبت صفه الكلام ما هي صفه الكلام كلام نفسي اذا ليس عند الحرف ولا صوت ولا يتكلم ولا ينادي ولا اي شيء من هذه الصفات المتعلقه به بصفه الكلام كيف نقول وافق قالوا السنه قالوا كذلك اثبتوه بالعقل واهل السنه انما يثبتون ذلك بالنقل فلو لم يرد نقل لما اثبتنا صفه الكلام مش كذلك لم... لو لم يرد نقل بإثبات صفه الكلام لما اثبتناها هم لا لو جاء نص في الكتاب والسنه باثباتها لا اثبتوها لان العقل يدل عليها اوكي ويقال بانهم اهل السنه هذا قول الباطل وما ذكره السفريني في شرح دره مردود عليه والسفرين اصله مخلط هو فيه باب المعتقدات في باب الافعال الجبري وفي باب الصفات عنده اشياء خلل حتى في نظمه ولذلك الاولى النظم هذا لا يعد من منظوماته للسنه والجماعه كان هو لا يحكم عليه بانه يعني خارج عن منهج السلف لكن النظم هذا لا ينبغي ان يدرسه الطالب وان يعتني به لا ينبغي ان يعتني, يعتني بما سليم الوسطيه وكتاب التوحيد ونحيه. أما ما كان فيه تخليط فالاصل أنه, أنه يحذف حتى الطحاويه الاصل انها الطالب لا يعتني بها وانما يعتني بشرح ابن عبد العز فقط لانه كلام لتيم ابن القيم رحمه الله تعالى. اما المتون التي فيها تخليط ولو كان يعتذر لصاحبها الاصل انها تبتعد عن المنهج الصحيح الذي ينبغي ان يكون الكتاب سالما من اوله الى اخره هذا موجود الحمد لله كفان الله عز وجل بي ونحوها قال هنا حتى جاء القاضيان قاضي السنة ابو بكر بن الطيب قاضي المعتزله عبد الجبار فوسع العبارات وفك الإشارات وبين الإجمال ورفع الاشكال واقتنع الناس باثارهم يعني ما كتبوه اقتنع الناس هذا من اطلاق العام يراده الخاص يعني العلماء الذين لهم عنايه أصول الفقه اقتنع الناس ب بياثارهم وساروا على منوالهم فحرروا وقرروا وصوبوا وصوروا وهكذا يكون الشان هذا العلم موجود حينئذ الناظر فيه ولو كان سلفيا يخالف المعتزله والاشاعره إنما يكون من جهه التقرير لما قرروه وهو حق والتصويب لما قرروه وهو باطل وهو وهو باطل ونسير على على هذا النهج وأما تجديد أصول الفقه بمعنى أنه نحتاج الى حذف ما قرروه من أجل ان نجعل الكتاب مختصرا فيما يتعلق بأصول الفقه على طريقه السلف كما يقال اولى انه لا لا يكون كذلك اول من سمى هذه المدرسة كما ذكرنا سابقا انما هو ابن خلدون رحمه الله تعالى لا يعرف قبله ما وقفت عليه من كلامه وكذلك بعض الباحثين عصريين لا يعرف من أطلق هذا اللفظ على هذه المدرسة سواه كما ذكره في المقدمة ويعتبر اول من فرق بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء وأطلق هذه التسمية بهذا اللفظ هو ابن خلدون وذلك في مقدمته لما تحدث عن علم وصول الفقه حيث قال وكان اول من كتب فيه الشافعي كان اول من كتب فيه الشافعي املا فيه رسالته المشهوره تكلم فيها في الأوامر انظر تكلم في قواعد ما يتعلق بالأوامر ولم ياتي إلى الاوامر التي هي الفروع المامورات وينطلق منها إلى التقعيد وانما تكلم في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العله المنصوصه من القياس ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد واوسع القول فيها وكتب المتكلمون ايضا هكذا قال ابن خلدون وكتب المتكلمون ايضا فاخذ من هنا وصف المتكلمين إلا أن كتابة الفقهاء فيها يعني في علم اصول الفقه وفي تقرير هذه القواعد أمس بالفقه يعني اقرب مساسا بالفقه واليق بالفروع لكثرة الامثله منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكة الفقهيه والمتكلمون يجردون صوره تلك المسائل على الفقه ويميلون الى الاستدلال العقلي ما أمكن هذا من الفوارق بينهما وتفريق صحيح تفريق صحيح لكن التسمية على ما ذكرناه سابقا لأنه بين أن الشافعي أو من, من الفا على قال وكتب المتكلمون أيضا يعني في مسار عليه الشافر ثم أخذ من هذا الوصف وسميت المدرسه مدرسة المتكلمي وجعل المؤسس هو الشافعي رحمه الله تعالى فظلم بهذه التسميه لانه نسب إلى وصف بدعي إلى وصف بدعي وهذا ظلم له رحمه الله تعالى ويميلون الى الاستدلال العقلي ما امكن لانه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فهذا النص من ابن خلدون رحمه الله تعالى فيه اطلاق وصف المتكلمين على أصحاب هذه المدرسة واطلاق وصف الفقهاء على أصحاب المدرسة الحنفيه والتفريق بين منهج كل من المدرستين هؤلاء ينطلقون من الفروع للتقعيد وهؤلاء من التقعيد الى تطبيقه على الفروع ثم يستدلون بالدليل بال العقلي ما, ما أمكن دليل العقل ما أمكن ثم سار على هذا الوصف التفريق يعني هذا الوصف الذي فرق به ابن خلدون من بعده إلى هذا الزمان قالوا هذه مدرسة المتكلمين وهذه مدرسة الفقهاء حتى في تعبيره بأنها أمس بالفقه واليق بالفروع نقول عكس التي هي امس بالفقه هي طريقه المتكلمين ولذلك لا يحتم من يرجح هذا القول لا تجده يدرس طريقه الاحناف ولا تجده طريقة طريقه نحناه هي طريقه المتكلمين وتضل امر للفور وتضلها للتحريم والعام يبقى على العموم كل هذه طريقه قواعد الاصوليه للمتكلمين حينئذ تبقى هذه مجرد دعوى نظريه فانه اذا نظر اليها وجد أن بعض قواعد عند المتكلمين لا ثمره لها لكن ليست هي بالسمه الغالبه وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه القواعد لا ثمره لها فهي عقيمه هنا اذا ولا يشتغل بها لكنها معدوده وتبقى القواعد العامه الكثيره التي قعدها المتكلمون وهي مطردة وهي مستعمله عند كل هنا كيف يقال بأن طريقه الوقاء مس هذا فيه شيء من من النظام خصائص هذه المدرسة كان الأساس الذي اعتمد عليه أرباب هذه المدرسة في استخراج القواعد الأصولية هو اللغة العربية هو اللغه العربيه ولذلك لا يستعجل الطالب يقول الآن تقول بأنهم بنوا علمهم على الدليل العقلي مجرد ما امكن اذا كيف ندرس هذه الكتب نحن لا ندرس كتب المتكلمين المجردة وإنما ندرس كتب من جمع بين طريقتين تبه من هنا يعني قف لا يقال بأنه كيف المتكلمون لا يبنون قواعدهم الا على الدليل العقلي ما امكنهم ذلك كيف ندرس اصول الفقه نحن اذا وافقناهم وتركنا طريقه الشافعي نقول لا جاء في القرن السابع في اواخره من جمع بين الطريقتين فاحسن ايما احسان ومنه جمع الجوامع كما سياتي بحثه اذا المعتمد الذي اعتمد عليه أهل هذه المدرسة هو اللغة العربية اللغه العربية سياتي أن سمداد علم أصول الفقه من علوم 3 و4 واهمها وركيزتها ولبها وجوهرها هو لسان العرب هو لسان العرب بل حصر القراء في بحث الاصوليين في لسان العرب وحصل القواعد الأصولية في لسان العرب يعني المستخرج من لسان العرب فلم يبقى شيء للاصول إلا النظر والتدقيق في هذه الالفاظ ومدلولات هذه الالفاظ من حيث الاساليب سواء كانت مفردات أو تراكيب اذا هو لغه العرب اعني مدلولات الالفاظ مفردات كانت أو تراكيب قال قرافي في مقدمه كتابه الفروق اما بعد فإن الشريعه المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان احدهما أصول الفقه انظر أصول الفقه أصول للشريعه كلها اصول للشريعه كلها فكله من اراد نظرا في علم ما من علوم الشريعة التي لها مساس بالشريعه مباشرة فهو مفتقر افتقارا تاما إلى علم أصول الفقه الى علم اصول الفقه ولذلك يقول فإن الشريعه المحمدية الشريعه كلها المحمديه مبناها على أصلين على أصلين وعلى أصول وفروع وأصولها قسمان يعني اصلان احدهما أصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئه عن الالفاظ العربية خاصة تدري ما معنى هذا الكلام معناه أن أصول الفقه قواعد انما تنشا عن النظر في لغة العرب فكل القواعد الأصولية خاصة مبحث دلالات الالفاظ وهذا حق مسلم في هذا المبحث إنما من شأه النظر في دلالات الالفاظ من حيث المنطوق أو المفهوم أو المعقول كما جاء في كلام الغزالي رحمه الله تعالى اصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح حتى النسخ والترجيح إنما يكون عارضا على الالفاظ على على الالفاظ ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم والصيغه الخاصه للعموم ونحو ذلك هذه كلها متعلقه بلسان العرب اذا جمهره قواعد أصول الفقه إنما هي مبناها على لسان العرب اذا من أين اتى الاصوليون المتكلمون بهذه القواعد نقول بالنظر في لسان العرب في مفرداتها وتراكيبها واساليبها فسنبط بالنظر الدقيق ولذلك قال بان مباحث اللغة التي يذكر الاصوليون تختلف عن مباحث النحات لماذا لأن نظر النحوي إنما يكون في التراكيب من حيث الاعراب والبناء هذا الاصل فيه ونظر الأصول إنما يكون في المعاني ولذلك عبر ظنه الجويني بأن الاصوليين غواصون في المعاني غواصون يعني يغوصون في داخل المعاني ويصلون إلى قاع البحر فيلتقطون تلك المعاني التي دلت عليها تلك الالفاظ وهذا حق المسلم لهم رحم الله الجميع قال وما خرج عن هذا النمط يعني النظر فيه القواعد الناشئه عن احكام الالفاظ ما خرج عن هذا النمط الا كون القياس حجه يعني كون القياس حجه, حجة او ليس بحجه هذا يحتاج الى شرعي ليس مبناه على لسان العرب اذا ثم مسائل مفكه ثمة مسائل مفكه لكن دلالات الالفاظ انما مبناها على لسان العرب وما خرج عن هذا النمط الا كون القياس حجه وخبر الواحد وصفات المجتهدين وما يتعلق بتلك المسائل التقليدي ونحويا فالاساس الذي قام عليه هذا المنهج هو دراسه اللغة العربية الفاظا واساليب مفردات وتركيب ووضع القواعد الاصول من منطوقها ومدلولاتها مستعينين بالقضاء العقلية على التوصل الى حقائقها ولا يلتفتون إلى الفروع الفقهيه هذا الاصل عندهم لا يلتفتون إلى الفروع الفقهيه بمعنى أنه لا يوجد عندهم قاعدة إنما قعدت بالنظر إلى تأثير فرع يعني لم يراع أي فرع من فروع الشريعه المقصود بالفرع هنا المسائل الجزئيه مسائل الجزئيه 103 إلى اخره هذه مسائل جزئيه هل لها اثر في التقعيد عند اهل ال... عند صاح اصحاب هذه المدرسة جواب لا لا تاثير لها البتة ولذلك قال لا يلتفتون إلى الفروع الفقهيه إلا من باب ضرب المثال فحسب يقول الجويني رحمه الله تعالى في البرهان الذي يعتبر من اعظم ما كتبه الاصوليون قال رحمه الله تعالى في الجزء الثاني على أن في مسالك الأصول لا نلتفت الى مسائل الفقه على أن يعني الاصولي تكلم عن نفسه عن الاصوليين في مسالك الأصول يعني في تقرير قواعد وطرق الأصول لا نلتفت إلى مسائل الفقه لماذا قال فالفروع يصحح على الاصل لا على الفرع هذا حق الفرع يصحح على الاصل لا على الفرع يعني الاصل لا يصح على الفرع والفرع لا يصح على فرع وانما يصحح الفرع على على الاصل فالفرع يصحح على الاصل لا على الفرع لانك اذا بنيت هذه القاعده على فروع فقد اقمت فروعا على فروع كذلك اذا اقمت قاعده على فرع او على فروع فجئت تخرج فروعا لم ينص عليها على هذه القاعدة في ضمنها قد خرجت فرعا على فرع والأصول إنما يخرج الفرع على الأصل خرج الفرع لا لا فالفرع يصحح على الاصل لا على الفرع ولذلك شمل أصول الفقه كل المذاهب لهذه الذي الفائده التي ذكرها الجويني وغيره شمل كل المذاهب ما عدا مذهب الحنفية يختلفون فيه في المنهج فالمالكيه والشافعية والحنابلة يتحدون في جنس هذا العلم حين اذا صار قدرا قدرا مشتركا ولا يعترض عليك حينئذ كيف أن حنبلي وتدرس كتابا شافعيا قل هذا الاعتراض هذا الاعتراض لماذا لأن هذا الفن أو هذا الكتاب قد جعله المصنف لبيان أصول الفقه على طريقة المتكلمين ولم يطوعه على طريقة الشافعيه بأن يغلب عليه كما صنع صاحب المراقي هو في الاصل نظم لجمع جام لكنه طوقه على مذهبي المالكيه ولذلك شمل أصول الفقه كل المذاهب وكلهم يجمعهم مدرسة واحدة عدا الحنفيه يقول الجويني رحمه الله المرجع السابق والا فحق الاصول الا يلتفت إلى مذاهب اصحاب الفروع حق الاصول الا يلتفت إلى مذاهب اصحاب الفروع بمعنى أنه يقاعد قاعدة عامه لكل ناظر في الشريعة بقطع النظر عن كونه مالكيا أو شافعيا او حنبليا فيقاعد القاعده من حيث ما دل عليها الدليل العقلي والنظري دون التفات إلى اصحاب الفروع يعني لا اثر للحن للحنابلة في اصول الشافعية والعكس بالعكس وثم القواعد تكون مشتركه بينهما حينئذ ما يكون فيه خلاف بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الأصول هذا يلحق في بعض الكتب التي الفت على نهج الشافعي مثلا أو على نهج الحنابل والا فحقل اصولي الا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعيه فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن يعني فن اصول الفقه انه ما ألف البرهان ولا غيره إلا من اجل التقعيد العام الذي يفيد كل ناظر في الشريعه ولذلك ما قال هناك الشريعة المحمدية مبناها على او اجتملت على أصول وفروع والاصول قسمان احدهما أصول الفقه وهذا عام في الشريعة كلها لكل ناقض الا يختص به صاحب مذهب دون مذهب آخر ويقول الغزالي صاحب المستصفى الذي يعد من اهم كتب اصول الفقه بعد البرهان هذان الكتابان جليلان سياتي البحث فيهما ان شاء الله تعالى يقول الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى واما الاصول فلا يتعرض فيها لاحدى المسائل فلا يتعرض فيها لاحدى المسائل ولا على طريق ضرب المثال هذا فيما إذا ألف على طريقة المتكلمين وهو سار على ذلك السير لانه توفي سنه 505 يعني قبل نشوء طريقه الجمع بين الطريقتين والكتب التي التلفت على الطريقه الثالثه وهي الجمع بين الطريقتين ياتي بمثال أو مثالين أو مثال يدل على الثمر التي ينبني على الخلاف في هذه القاعدة فكلام الغزال عن وقته وسابقه ولا على طريق ضرب المثال بل لتعرض فيها لاصل الكتاب والسنة والاجماع ولشرائط صحتها وثبوتها ثم لوجوه دلالتها الجمليه دلائل الفقه الاجماليه ادله الفقه الأصول مجملة يعني الأدلة al'amma alfiqhiyya اما من حيث صيغتها او مفهوم لفظها أو معقول لفظها اذا النظر هنا أنظر اما من حيث صيغتها اذا الصيغه تتعلق باللفظ أو مفهوم لفظها مفهوم يتعلق باللفظ أو معقول لفظها هذا يؤكد أن المدرسة أصولية منسوبه إلى متكلمين إنما عمدتهم البحث في, في لسان العرب أو معقول لفظها وهو القياس وهو القياس من غير أن يتعرض فيها لمساله خاصة يعني لا يذكر فيها فرع من من الفروع لكن جرى بعض الاصوليين على ذكر بعض الفروع الفقهيه في كتب أصول المتكلمين إما مثالا لتوضيح القاعده الاصوليه أو لبيان ثمرة الخلاف في القاعدة وهذا كما ذكرنا ان يكون في كتب التي جمعت بين النوعين ولذلك في شروحات جمع الجاحد كرون امثله ويذكرون ثمره الخلاف وقد يذكر بعضهم فرعا يختلف فيه من قاعده الى الى اخرى اذا هذه الطريقه تسمى طريقه المتكلمين وتهتم بتقرير القواعد وتحريرها واقامه الدلله عليها فالقاعده عندهم تثبت بالدليل العقلي والنقلي من حيث التأصيل وان كان الأغلب للدليل العقلي بقطع النظر عن موافقه تلك القاعدة للفروع المذهبية أو مخالفتها ويميلون الاستدلال العقل ما ما أمكن والوصول في نظر أصحابها فن مستقل جنبني عليه الفقه وذلك منهج علماء الكلام لذا سميت بهذه الطريقة يعني سميت هذه الطريقه بطريقه المتكلمين وأهم ما الف فيها أهم ما الف فيها اول ما يذكره باحثون ورساله الامام الشافعي رحمه الله وهذا كما ذكرنا سابقا ينبغي تقيد على ما ذكر الله ثانيا التقريب الارشاد في ترتيب طرق الاجتهاد القاضي ابي بكر الباقلاني ثالث القواطع لامام مظفر السمعاني رحمه الله ثالثا المعتمد لابن الحسين البصري واللمع لابن اسحاق الشيرازي والبرهان امام الحرمين الجويني والمصطفى لابن حامد الغزالي شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل له كذلك والمنخول في تعليقات او من تعليقات الأصول له كذلك والمحصول لفخري الدين الرازي والاحكام في أصول الاحكام للامدي هذه الكتب اكثرها كما سياتي ما كيف نستفيد من هذه الكتب هذه الكتب اكثرها لا نستفيد منها والحاصل حاصل بعد هذا الجرد نقول أن هذه الكتب التي يذكرها من كتب في طريقة المتكلمين كل الذي ذكر أن هذه الكتب انتهت إلى اربعه كتب هذا الذي ينبغي العنايه بها انتهت الى اربعه كتب وهي التي عليها المعول عند الاصوليين المتكلمين واليها المرجع وكان ما بعدها مقتبسا منها ومعتمدا عليها وهي اربع العمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لابن الحسين البصري والبرهان للجويني امام الحرمي والمستصفى للغزالي هذه اربع كتب اربع كتب ما هي العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى والبرهان المستصفى هذا شد علي سياتي بحث عنه ان شاء الله تعالى هذه الكتب الأربعة هي صالة العمده ولذلك جمعها ولخصها فخر الدين الرازي توفي سنه 6 بعد 106 في كتاب اسمه المحصول أو مطبوع وهو عبارته جيدة اذا هذه الكتب اذا رتبتها من حيث الخلاصه فهي موجوده في في المحصول وجمع كذلك سيف الدين العامدي في كتابه الاحكام في أصول الاحكام اذا هذان كتابان اختصرا الكتب الأربعة العمد والمعتمد ومستصفى والبرهان ملخصة في المحصول لبخري الدين الرازي وكتابه مطبوع وصار متنا يشرح وعليه نفاس الاصول لتفتزان رحمه الله تعالى وكذلك سيف الدين العامدي جمعها الأربعة في كتاب الاحكام في أصول الأحكام ثم توالت الشروح والاختصارات لهذين الكتابية وهما المحصول والاحكام في أصول الاحكام توالت الشروح والتصارات لهذه الكتابين فقد شرح المحصول شهاب الدين القرافي قرافي نعم قلت ابتزاني القرافي وكذلك شمس الدين الاصفهاني واختصر المحصول الأرموي سراج الدين بكتاب سماه التحصين والارموي كذلك تجد الدين في كتابه الذي سماه بالهاصل والقرافي في كتابه تنقيحات وقام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي باختصاره في كتابه المنهاج الذي سمي من هذا البيضاوي صار اصلا يعتمد من حيث الشروح ثم توالت الشروح على هذا المنهاج ومنها جمال الدين الإسنوي في كتابه نهايه السول في شرح منهاج الاصول وتقي الدين السبكي الابهاج شرح المنهاج ما تمه تمه ابنه تقي الدين الكبير السبكي الكبير الذي نصب العدال بن تيم رحمه الله تعالى ولم يتمه اتمه تاج الدين السبكي ابنه ونظمه العراقي عبد الرحيم بن حسين كذلك بمنظومه وأما كتاب الامدي هذا ما يتعلق بالمحصول واما كتاب الامدي الاحكام في أصول الاحكام قد اختصره هو وصنف الاملي في كتاب سماه منتهى السول وكذلك اختصره ابن الحاجب في كتابه منتهى السول والامل في علمي الأصول والجدل ثم اختصر المنتهى هو نفسه في كتاب مختصر المنتهى وصار هو العمده خاصه عند المالكيه بصراحه الاجي عبد الدين ولي حاشية لسعد الدين التبتزاني تاج الدين السبكي رفع الحاجب علي ابن الحاج اتينا ان شاء الله بحث خاص بكيف نستفيد من هذه الكتب بل تحت عنوان كيف تكون وصوليا وما هي المكتبه التي يستطيع طالب العلم ان ينشئها من اجل ان يكون وصوليا على طريقه الجاده الطريقه الثانيه اذا هذا ما يتعلق بطريقه المتكلمين الطريقه الثانيه وهي طريقه الفقهاء طريقه الفقهاء تسمى طريقه الحنفيه حنفيه نسبه الى مذهبي امام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وتسمى الطريقه الحنفية لأنهم هم الذين كتبوا في أصول الفقه على نهجها وهي طريقه منبثقه عن الفروع يعني الفرع هو الأصل فرعه هو هو الاصله اذ القواعد الأصولية عندهم مستنبطه من الفروع والاحكام التي وصل إليها أئمة المذهب الحنفي وهذه الطريقه التي سلكها علماء الحنفيه قال بعض المعاصرين وان بدت في ظاهر الامر عقيمه او قليله الجدوى لأنها دفاع عن مذهب معين إلا أنه قد كان لها أثر في التفكير الفقهي عامه ثم ذكر اربعه أوج لترجيح هذه الطريقه في كتاب اصول الفقه لابن زهره ولا يرجع اليه على كل لا نوفقه في هذه مساله بل الظاهر ان طريقه المتكلمين هي اقعد من طريقه الاحناف والواقع يشهد بهذا أن من يرجح طريقه الاحناف لا لا دراسة ولا ترجيح ولا بحث ولا تعليما وكل لا, لا يدل على أنه يعتمد هذا الترجيح بتقديم طريقه الاحناف على طريقه المتكلمين وتم كتابان نرجع اليهما في معرفة الكلام على طريقتين وهما كتاب الفكر الاصولي دراسة تحليلية نقدية للدكتور عبد الوهابراهيم سليمان وكتاب مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة اصول الفقه دكتور مسعود بن موسى علو الفلوسي جامعه باطن الجزائري رساله علميه هذان الكتابان واستفاد منهما منهما اذا هذه الطريقه الثانيه وهي طريقه الفقهاء اتجهت جهود اصحابها للطريق الى تقرير القواعد الاصوليه بناء على الفروع الفقهيه ونجدهم يصوغون قواعد اصوليه تتفق مع الاستنباطات الفقهيه للامه الاحناف وسميت هذه الطريقه نسبه اليه اهم الكتب التي الفت وفقا للطريقه ما اخذ الشريعة ليا ابي منصور الماتريدي ماخذ ما الشريعة وكتاب الأصول لابن الحسن الكرخي وكتاب الأصول لابن بكر الجصاص تقييم الأدلة وتاسيس النظر لابن زيد الدبوسي وكتاب الأصول البزدوي وكتاب الأصول السرخسي وكتاب المنار ما تنسغين للنسفي عليه عده شروح هذا هم ما كتب على هذه الطريقه اذا هاتان طريقتان متقابلتان طريقتان متقابلتان ظهرت في اواخر القرن السابع الهجري طريقة ثالثه وهي الجمع بين الطريقتين وهي التي يسير عليها المتاخرون من حيث الدراسه والتصنيف وهي أن جمعت بين طريقه الاحناف وطريقه المتكلمين تقعد قواعد على طريقه المتكلمين ثم ينظر في هذه القواعد وتطبيقاته على الفروع ثم ينص بأن هذه القاعده لها فروع وهذه القاعده عقيمة ليست لها فروح ويتنبه الطالب للفرق بين النوعين اذا هذه الطريقه الثالثه هي الجامعه بين الطريقتين السابقتين وتسمى بطريقه المتاخرين نظروا إلى طريقه الاستنباط الحكمي عند المتكلمين باستخدام القاعدة الأصولية بعد إثباتها بالدليل ثم اعطاء الفرع حكمه وطريقه الفقهاء بالاستنباط القاعدة من الفروع الفقهيه التي قال بها ائمتهم يعني اشبه ما يقال بأنهم قدموا الطريقه الثانية الأولى باعتبار شرحنا وهي طريقه المتكلمين والاستفاد من طريقة الاحناف هذا حاصل وإلا في النظر العام في كتب الطائف الثالثه الفرقة الثالثه هذه المنهج الثالث انهم يثيرون على طريقه المتكلمين لكنهم لم يخلوها عن الفوائد التي توصل إليها طريقه الفقهاء حينئذ اخذوا ما عندهم من مما حسن والا العصر في الاعتماد هو طريقه المتكلمين ولذلك ترى عندهم من الجدل والمنطق والعلم الكلام الكثير والكثير لا, لا بعض الكتب المؤلفه يضعون مقدمة في المنطق مثلا او يضعون في ثنايا المتن أو الكتاب عن كلام عن التصور والمبادئ والتصديقات والقياس ونحوها هذا يدل على انهم ساروا على طريقه المتكلمين ثم النظر والجدل فان قالوا وقلنا الفنقل هذه انما تجدها في كتب المتكلمين لو نظرت في هذه الكتب التي سياتي ذكرها كلها تجدها انها تسير في النهج العام على طريقه المتكلمين لكن يزيدون عما سبق بانهم استفادوا من المدرسة الاخرى وهذا جيد ولا باس به وبهذا يجمعون بين خدمة القواعد الاصوليه بإثباتها بالدليل وتحقيقها وخدمة الفقه بذكر الفروع العمليه وتطبيق القواعد الأصولية عليها اذا هذه الطريقه تجمع بين مزايا الطريقتين أهم الكتب التي اولفت وفق هذه الطريقه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والاحكام مظفر الدين ابن علي الساعاتي الحنفي والحنفي الف الجمع بين الطريقتين وتنقيح الاصول صدر الشريعه وبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي ذلك هو حنفي وجمع الجوامع لتاد الدين عبد بن علي سبكي الشافعي هذا بحثنا سياتي ان شاء الله مفصلا عنهم والتحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال بن همام ومسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور الحنفي وعليه شرح كذلك سمى فواتح الرحموت مطبوع لعبد العلي محمد بن النظام الدين الانصاري هذه ما يتعلق ب مزايا ثالثه الطريقه وهمها جمع الجوامع سيتين البحث عنه وعن شروحه ومنظوماته زاد بعضهم طريقتين بعد هذه الطريقه الثالثه وهي طريقه واحدة متعلقة بشخص وطريقه ثالثه هي متعلقة بتطبيق القواعد الاصوليه على فروعها والا في الحقيقة هي ليست بمنهج مقابل لما سبق ولذلك المؤلفون هم المؤلفون هناك وانما اخذوا بعض القواعد وطبقوها إما بمذهب خاص بهم كالشافعيه في بعض كتبهم أو بالمقارنه بين مذهبين ثم يبين بذكر فرع او فرعين او ثلاثه ثمره الخلاف الذي ينبني على الخلاف هذه القاعده هو اشبه ما يكون بكتب الاعراب التي تعتني بالاعراب في النحو وأما جعلها منهج مستقلا هذا ليس ليس بظاهر ثم يحاول بعض المعاصرين من اجل التيسير في اصول الثق بان يجعل هذه الكتب بديلا عن كتب الاصول الاصليه وهذا غلط يدل على عدم فهم لما اولفت هذه الأصول وان شئنا زدنا على ذلك عدم فهم ما يتعلق به العلم من اصله وإلا أصول الفقه وتقرير القاعدة كيف قررنا هذه القاعدة وهذه الكتب لا تعتني بتقرير القاعدة وانما تعتني بتطبيق القاعده والذي يدرسه من اراد الأصول هو الأول الثاني يعني يعتني بتقرير القاعدة ما الفائده تبحث قاعده هذه بنى عليها فرع كذا هذه ما تنتهي تموت من انتهيت من الفروع التي قد تنبني على هذه القاعده إن كانت كثيرة لا احد او الفروق بين مذهب الشافعيه والحنفيه مثلا في اختلاف هذه القاعدة وهذا لا تستفيد منه كثيرا وإنما تستفيد كيف تعمل هذه القاعدة في الفروع التي تجد عليك هذا اولا ثم ربط المذهب الذي او الترجيح الذي ترجحه بهذه القاعدة واما ماعد ذلك فالاصر في أنه من من الكماليات لكن ينبغي ان اباه الى ان هذه الكتب لا تجعل لا تجعل بديلا عن الكتب الاصليه وليست هي بكتب مصنفة في أصول الفقه على الجادة وإنما هي اشبه ما يكون كما ذكرت سابقا بكتب الاعراب التي تعتني بالتطبيق النحوي لبعض المسائل النحوية يعني الذي يريد أن يدرس النحو قل له خذ تمرين الطلاب على الفيه لا. ابن مالك رحمه الله هل هذا اساسي لا ليس بس لماذا لأننا نحتاج الى مرحلة قبل ذلك قرر لي ما هو ما هو التمييز ما هو الحال ما هي شروط كل منهما ما حكمه ثم بعد ذلك تعال وطبق هنا كذلك مقتضى الامر للفور قاعده تختلف فيها كذا إلى اخره طيب قبل ذلك نحتاج الى إثبات هذه القاعدة كيف ثبت هذه القاعدة وما هو حد الامر وما صيغه الاخره نحتاج الى تاصيل اولا وهذا مسلك ليس بجاد اذا من أبرز المؤلفات التي نعم طريقه بناء الفروع على الاصول هذه تسمى طريقه بناء الفروع على الاصول وهذه الطريقه تعنى بذكر القاعدة الأصولية التي تم بحثها في كتب أصول الفقه ثم ذكر ما يفرع على القاعدة الأصولية من المسائل الفقهيه هذه هي حقيقه هذه الكتب ومن أبرز المؤلفات التي سارت على هذا المنهج الكتب التالية تخريج الفروع على الاصول لياب المناقيش شهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني الشافعي كتابه مطبوع والزنجان رحمه الله تعالى قد وازن في هذا الكتاب بين الشافعيه والحنفيه الشافعيه والحنفيه فيذكر القاعد عند الشافعية ودليلهم ثم راي الحنفية في القاعدة نفسها ودليل ثم يذكر الفروع الفقهيه المترتبه على الاختلاف في في القاعده الثاني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريفه عبد الله محمد بن احمد المالكي المساني وقد تعرض فيه القواعد الاصوليه التي وقع الخلاف فيها وبيان أثرها في الفقه على مذهب الثلاثه الحنفي والمالكي والشافعي غريبا ان كثير من الصولية الفقهاء ما يعتبرون مذهب الحنابل لا يعتبرونها شيئا لماذا لأن عندهم الامام أحمد رحمه الله محدث وليس بفقيه وهذا غلط غلط واضح مبين انما هو محدث فقيه وهذه التقسيمات قديمه وحديثه <تصفيق> اذا اعتمد على المذاهب الثلاثه الحنفي والمالكي والشافعي ولم يذكر في مقدمة كتابه المنهج الذي سار عليه لكنه واضح من قراءتي ثالثا التمهيد في تخريج الفروع على الاصول لي تمال الدين عبد الرحيم بن حسن القرشي وقد اختصر في كتابه هذا على مذهب الشافعي فقط على المذهب الشافعي لكنه راى أنه بصنيع هذا قد فتح الباب لأرباب المذاهب الاخرى يعني افتدوا به ولذلك قال في المقدمة وقد مهدت بكتاب هذا طريق التخريد لكل ذي مذهب وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب فلتستحضر ارباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ثم تسلك ما سلكته فيحصل به ان شاء الله لجميعهم التمرن تمرن هذه الفائده ليس دراسه أصولية بحته واذا ذكروا شيئا من الادله لا إنما المقصود بها التمر ولذلك قال ليحصل فيحصل به ان شاء الله لجميعهم التمرن ليحصل به لجميعهم التمرن على تحليل الأدلة وتهذيبها والتبين لماخذ تضعيفها وتصويبها ويتهيئ لاكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهايه الامر باخر كلام اذا المراد به الممارسه لهذه القواعد رابع عن القواعد الفقه الاصوليه هذا لنا لابي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البالي الدمشقي الحنبلي معروف بن اللحال مطبوع اردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الاحكام الفروعيه وقد ادر المسائل الفروعيه في كتابه على مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وذكر فيه روايات عن الإمام والوجوه للأصحاب هو كتاب جيد لكن يحتاج الى تلخيص ب ذكر القاعده وبعض المثالين نطوله بتكثير الفروع ثانيا طريقه الشاطبي يعني ما زيد على طرق الثلاث السابقة طريقه الشاف الاشاطبي رحمه الله تعالى وهي انما كانت في القرن الثامن الهجري سماها بعضه بالمنهج الاستقراء الكلي منهج الاستقراء الكلي ويتميز هذا المنهج بالتركيز على معرفة كليات الشريعه ومقاصدها ثم بناء النظر في استنباط الاجتهاد على هذه الكليات والمقاصد الذي زاده باختصار الذي زاده على من سبق هو تقعيد ما يسمى بعلم المقاصد فحسب هذا الذي زاد عناية الشاطبي به على السابق وإلا لو قيل بانه اصل اصول الفقه حينئذ انهدم كل ما سبق وليس هذا المراد وانما المراد أنه نظر في كتب السابقين ولذلك كل الذي قعده متكلمون إنما هي قواعد كلية وإنما النظر فيها يكون باستقراء الشريعه بالادله لا بالفروع ووافق الشاطبي على ذلك وقد خالف في بعضها من حيث الجزئيات الكليات حكم ثم زاد على ذلك بتحرير مساله مقاصد الشريعه ومقاصد الشريعه كذلك يتعرض لها الاصوليون السابقون الا انهم لم يفردوها بالبحث والتصنيف وانما جاءت في ثنايا كلامهم فيه وخاصه في باب القياس الوصف المناسب غيره فنظروا في المقاصد لكن ليست على جهه الاصاله وانما على جهه بناء القياس على الوصف المناسب وهذا انما يكون مناسبا لكلامي في المقاصد الشاطب رحمه الله تعالى ركز على هذه الجزئية واشبعها حديثا وبحثا هنا يذ النسب هذا المنهج وإلا في الاثر انه لا يخرج عن سابقيه لا يخرج عن عن سابقه وانما حرر وزاد في بعض المسائل اذا يتميز هذا المنهج بتركيزه على معرفة كليات الشريعه ومقاصدها ثم بناء النظر الاستنباطي الاجتهادي على هذه كليات والمقاصد وأسرار التكليف أما التوصل إلى هذه الكليات ومعرفة هذه المقاصد فيقوم على الاستقراء لاحكام الشريعة وجزئياتها مع الاستدلال بالأصول النقلية واطرافي من القضايا العقلية انظر ما خالف استدل بي الاصول النقليه من القضايا العقلية اذا جمع بين طريقه المتكلمين وطريقه الفقهاء يعني المدرسة الثالثه الجامعة بين المدرستين وزاد عليها بحثا في بعض المسائل التي هجرت أو لم يشبع فيها الكلام كعلم المقاصد وابن اسحاق الابراهيم وموسى محمد اللخمي القرناطي المالكي شعير الشاطبي صاحب الموافقات الذي يعتبر اساسا في هذه المدرسة ان صح عنها مدرسة مستقله قد بينا منهجه في اول كتابه حيث قال لما بدا من مكنون السر ما بدا ووفق الله الكريم لمن شاء منه وهدى لم أزل أقيد من أوابده وأضم من شوارده تفاصيلا وجملًا وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبيناً لمجملًا معتمدًا على السقراءات الكلية على وافق المتقدمين غير مقتصر على الأفراد الجزئية ومبينا اصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسب ما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة إلى آخر كلامي رحمه تعالى وكتابه يعتبر عمده في هذا الباب هو علم المقاصد علم المقاصر. إن كان اشرف كثير من المعاصرين في مساله المقاصد بانها علم مستقل وانها تحتاج الى تاليف اخر ياتي بصره في موضعه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين